على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماهوت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما ما يفركون به بين المرق وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله من خلاف No, no, no, no, no. no. no.